وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعطوها، فدم عليهم ربهم بذن بهم ولا يخاف عقباها.